رب اللهم ع ا م ي ن والصلاة والسلام على سيدنا محمد للنبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا حجه لنا لا حجه علينا يا رب العالمين انتهينا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة من الركن الخامس والثالث من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وهما الركوع و ا ل ا ج ذ ا ل فيه و ا ل آ ن س أ ت ك ل م عن الركن السابع وهو السجود ويجب السجود مرتين في كل ر ك ع ة ب ق و ل ه تعالى يا أيها الذين ن آ م وقد ا ركعوا واتجدوا ولخبر و المسيء صلاته وقد مر معنا في أ و ل الباب اذ امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود وعد الفقراء السجدتين ركنا واحدا على ط ر ي ق ت ي م في عد الركوع و ا ل ط م ا ن ي ن ة فيه ركنا واحدا و إ ل ا فهما ركنان فلو سجد س ج د ة و ا ح د ة في ا ل ص ل ا ة لا تصح صلاته باجماع فلا بد من أ ن يفعل السجدتين في كل ر ك ع ة وعد الفقهاء السجدتين ر ك ع ة و ا ح د ة لاتحادهما في ا ل ه ي ئ ة والشكل على نحو عدهم السجود و ا ل ط م ا ن ي ن ة فيه ركنا واحدا والسجود في ا ل ل غ ة هو ا ل ت ف ا م ن والميت وقيل الخضوع و ا ل ت غ ل ل وشرعا اقل السجود شرعا م ب ا ش ر ة بعض جبهته المصلى بعض ب ا ل ج هذا ة مباشرة الجبهة المسلى بعض ه اقل السجود والمصلى هو المكان الذي يسجد عليه من الارض لما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا سجدت ف م ت ن جبهتك ولا تنقر نقرا ولخبر حباب بن الاه شكونا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا و أ ك ف ن ا فلم ي س ت ن ا يعني ما رضي شكواهم بل اوجب عليهم السجود ب أ ن ت م ا ل جباههم ا ل أ ر ض رواه ا ل ب ي ا ق ي بسند صحيح ورواه ا ل إ م ا م مسلم إ ل ا أ ن مسلما لم يذكر فيه الجباه والاكف و إ ن م ا اقتصر على شكواهم حر الرمضاء و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدهم ولذلك قدم الفقهاء ر و ا ي ة ا ل ب ي ا ق ي على ر و ا ي ة مسلم لما فيها من ز ي ا د ة معنى هو الذي نريد أ ن نستدل به في هذا المكان و إ ل ا ف ر و ا ي ة مسلم تقدم على روايه بيقين اتفاق العلماء على صحتها وبناء على ذلك ب ن ان ء على أ النبي صلى الله عليه وسلم لم ي س ا ل ا من الرمضاء حر أي شكواهم ولم يقبل ا لعذره حر الرمضاء و أ ن ه أ م ر ه م ب أ ن يضعوا جبائهم عليها من أ ج ل ذلك قال ف ق ر ا ؤ ن ا يجب عليه أ ن يلئ أن ت ب ا ج ر جبهته بدون حاجز ا ل أ ر ض بدون ساتر فلو سجد على ساتر كان كانت ومنسوته بينه وبين ا ل أ ر ض م ن ح د ر ة على جبينه و ت ج د عليها ما يصح سجوده ل أ ن ه لو كان يصح السجود على شيء لقال الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه ضعوا شيئا على جباهكم وبناء على ذلك يكونوا قد تخلصوا من حر ا ل ر م ض ا إ ل ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ز ا ل شكواهم وما امرهم ب ا ل س ف ر ف ج ل هذا على أ ن ه م كانوا يباشرون بجبالهم ا ل أ ر ض والذي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي أ م ر ه م ب أ ن يضعوا حائلا بينهم وبين ا ل أ ر ض إ ذ لو كان على جبالهم حائل لما شكوا إلى رسول ل ل حائل لما شكوا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا ان سجد على متصل به سجد على شيء متصل به هذا المتصل به له حالتان حال يتحرك بحركته كمن زجز على غ ت ر ت ه او على شان له او على طرف امه مما يتحرك بحركته قالوا هذا ما يجزئه السجود عليه ما يجزئه السجود يجزئه عليه فاذا ز ج د عليه وجب ان يعيد سجوده ان كان جاهلا او ناسيا إ ن كان ج ا د ل ا أ و ناسيا وجب عليه أ ن يعيد سجوده و إ ذ ا كان لا يتحرك بحركته كان أ ن ك لعمامته ع ذ ب ة ط و ي ل ة وكانت م ت د ل ي ة إ ل ى ا ل أ ر ض لا ي ت ح ر ك بحركته إ ن جلس وقام م ا يتحرك طفوة بحركته قالوا ان سجد عليها في هذه ا ل ح ا ل ة يصح سجوده ل أ ن ه ا صارت حكمها بحكم ا ل أ ر ض لم يعد حكمها الان بحكم الشيء المتصل به الذي يتحرك بحركته ولو كان جالسا إ ذ ا تحرك في جلوسه لا تتحرك بحركته لكنه لو انتصب قائما لتحركت بحركته وكان ي ن ص ل ي من جلوس كان, كان ينصرني ا ل ن ا ف ل ة أ و كان مريضا معذورا في الجلوس في ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة ف ص ل ى وكانت هذه ا ل ع ذ ب ة لا تتحرك بحركته قالوا يصح ولو كانت تتحرك بحركته لو قام ق ا ل يمن ا ل ع ب ر ة ب ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ئ ن ة ان ل بالحالة ل ع ب ر ر ة ا ا ة حال الرائن كان جالسا ف ا ل ع ب ر ة في جلوسه هل تتحرك بحركته أ م لا و إ ن كان قائما ف ا ل ع ب ر ة في قيامه ف إ ذ ا سجد على شيء متصل به يتحرك بحركته فلا يصح سجوده او كان يتحرك بحركته فلا يصح ر ك ا ل سجوده ا ل تحت رجليه متصنا عليه به ت ت ب الان ك م ا ه اذا كان ي توجد ح بحركته ر ك فلا يضعه و ه عليه الان جد معنى خ ل ا ف ي ة م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ما بين إمامين ما بين شيخين المذهب ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى و ا ل إ م ا م النووي الإمام الرافع قال لا يجب على ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة السجود أ ن يباشر ا ل أ ر ض بشيء سوى جبهته الواجب عليه هو أ ن يضع جبهته فقط و أ م ا ب ق ي ة أ ع ض ا ئ ه من أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع الرجلين والركبتين فقال الرافعي لا يجب. وضع شيء ولكنه ا لا يجب مستدلا بقول الله تعالى في ماهم في وجوههم من اثر السجود ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن ح ب ا ن ة في صحيحه إ ذ ا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا ولم يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الى الكفين ولا الى الركبتين ولا الى اصابع القدمين وبناء على ذلك قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى الواجب في الخبر ما ذ هو وضع الجبهه على الارض فقط قال الرافع في عكس ادله قد لنا ق يكون الدليل من ا ل ق ر آ ن وقد يكون الدليل من ا ل س ن ة وقد يكون الدليل من القياس وقد يكون الدليل من ا ل إ ج م ا ع وقد تجتمع كل هذه ا ل أ د ل ه على مسؤول واحد فيستفز ا ل ق ر آ ن ومن ا ل س ن ة ومن الاجماع ومن القياس ولا مانع من هذا بل يزيد الامر ثباتا و ق و ة ا ل إ م ا م الرافعي قال ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان عاجزا عن السجود عجد عن السجود ما يستطيع أ ن ي ز ج د بجبهته ماذا يعمل عجز ان ي ز ج د السجود العادي ماذا يعمل باتفاق أ ص ح ا ب ن ا يومئ ب ر أ س ه يومئ ايماء ولم يذكر واحد من الاصحاب أ ن ه يومئ ب ي ل ي ه و ي ز ن بهما من ا ل أ ر ض فلو كان من الواجب عليه أ ن يضع يديه على ا ل أ ر ض لوجب عليه أ ن يومئ بهما أ ي ض ا في ح ا ل ة السجود هذا قياس ا ل إ م ا م الرائعي قال ف إ ذ ا دام لم يجب عليه أ ن يومئ بهما في ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء غير الجبهه إذن ذلك أنه لا、يجب. لأن معنى عن إذن كان هو به الواجب السجود فأومأ فلو الواجب في السجود وضع اليدين والركبتين و ا ل أ ص ا ب ع ك ا ن من الوالي ب أ ن يقال ب أ ن ه يجب عليه أ ن يومئ بهذه ا ل أ ع ض ا ء إ ذ ا عجز عن السجود الحقيقي قال ا ل ر ا ج ع أ ي ض ا ودعا اذله والي بقوله إ ن المراد من السجود هو إ ظ ه ا ر الخضوع و ا ل ع ب و د ي ة بالله و إ ظ ه ا ر التذلل بين يدي عظمته وهذا إ ن م ا يكون في الجره أ ي إ ن س ا ن في الدنيا يعمل فيضع يده في التراب, ويضع في التراب ولكن ي ض ع رجزه ت ر ا ب و ل المتكبرين ما يضعون ج ب ا ه ه م على الارض ما يعثر جبهته بالتراب ولذلك خص السجود بوضع ا ل ج ب ه ة على ا ل أ ر ض ل إ ظ ه ا ر التذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه فكان السجود م ت ص ا ف ى بجبهه ع ا ل الامام الرافع هذه ا ل م س أ ل ة فهذه ا ل م س أ ل ة من المسائل التي خالف النووي بها الرافع. فقال الامام ا ل الاظهر و ج و ب ي قلت الاظهر, وجوبه. قلت الأظهر وجوبه. وجوب ه وجوب وضع اليدين والركبتين واصابع ل الرجلين ليش قال لخبر البخاري ومسلم امرت ان اسجد على س ب ع ة اعظم على ا ل ج ب ه ة و أ ش ا ر بيديه إ ل ى أ ن ف ه واليدين والركبتين و أ ط ر ا ف القدمين و ا ل أ م ر للوجوب ولا صارت له هنا عن الوجوب وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى في ح ا ل ة من الحالات ولم يضع هذه السبعة على الارض ا ل س ب ع ة على ا ل أ ر ض فدل هذا على وجوب وضعها على ا ل أ ر ض و أ م ا الرد على استشهاد ا ل إ م ا م الرائع ب ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة سيماهم في وجوههم ن أ د ل السجود هذا لا ينفي أ ن يكون ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء أن ي ك وضعها ن و على ا ل أ ر ض واجبا ة م كوني اثنيت على شيء ليس معنى هذا أ ن ن ي نفيت الثناء عن شيء آ خ ر وكما يقول العلماء يعني القريب من هذا القبيل إ ف ر ا د فرد من أ ف ر ا د العام بحكم العام لا يخصص العام ليس هذا من هذه ا ل ق ا ع د ة و إ ن م ا من قبيل هذه القاعده ة السبعة بالنسبة مثل ما الأعضم ولسيما م القبيل الرد على قياسه ما قالوه لو كان الوضع الأرض من على الأرض هذا قياسه كان واجبا ولا سيما بالنسبة لو كان واجبا لكان ا يجب وأي للكثين ي لو ن إ ب ل م ا م ا م النووي رضي الله تعالى عنه رد على الرافع قال ولم إ ن م ا يجب ا ل إ ي م ا ء بها عند ا ل ع ز ولم يجب تقريبها من ا ر ض ك ا ل ج ب ه ة لان معظم السجود و غ ا ي ة الخضوع ب ا ل ج ب ه ة ولذلك اقتصر الشارع عليها ولا يظهر هذا باليدين ولو كان يظهر باليدين ل أ م ن ا ل إ ن س ا ن بيه. فنحن اولا واخيرا ندور مع النص كيفما دار والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كلامه صحيح صريح ويرد ان نسجد على س ب ع ة اعظم وفعله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه والذي امرنا ان ن ت أ ت ى به يدل على وجوب وضع هذه الاطراف ا ل س ب ع ة على الارض وما قاله ا ل إ م ا م الرافع من عدم وجوب وضع ا ل أ ع ض م ا ل س ب ع ة يتصور فيما لو كان ا ل إ ن س ا ن يصلي على حجرين بينهما حاجز ف إ ن ه ينبطح ببطه على الحاجز ب ط ا ح ن يتمدد عليه ببطنه وترتفع أ ر ج ل ه وتصح صلاته. صلاته والخلافيات ا ل ف ق ه ي ة هذه ض ر و ر ي ة جدا ً من الضروري جدا نحن ا ل آ ن اقتنانا براي الامام النووي رحمه الله تعالى و ر ب م ا لو كان الرافعي حيا لاقنعنا ب ر أ ي ه وليس الرافعي فقط والذي اختار هذا و إ ن م ا هناك كثير من الفقهاء اختار هذا ل والمعول ولكن الناس الرجل ع عنده ما يستطيع يضع عندما ن من أن د ما كثير في يجب ترتفع ر لما تدخل المساجد في كثير من الناس ترتفع رجله ليس ب إ م ك ا ن ه ان يضع رجله يمكن لو, جد لو جاهد نفسه كان ب إ م ك ا ن ه ان يضع رجله فهل له مخرج ام ليس له مخرج فرق ما بين المسجد اجمعت الامه عليها معنى ذلك ان ط ل ا ت ه ب ا ط ل ة بالاجماع ما في خ ل ا ف ب ن ان ط ل ا ت ه ب ا ط ل ة بينما في ا ل أ م و ر ا ل خ ل ا ف ي ة يجد ا ل إ ن س ا ن مخرجا لمثل أ و ل ئ ك الناس الذين يجعلون مثل هذه ا ل أ م و ر قلت ا ل أ ظ ه ر وجوبه والله أ ع ل م ويجب أ ن يطمئن نحن قلنا الطمئنين ركن أولاً بحديث وثانيا من بحبان فمكن بحديث مستقل أولا المسيط صلاةه عليه الصلاة الصلاة السابق في خبره جبهتك سجدت فإذا ولا تنقر نقرا الصلاه التي تكون كنقر الديك بحيث لا يفصل رفعه من السجود عن السجود ب أ ن يكون حركه واحده هذا مبطل للسجود مبطلون اذا فعله سامر إ فعله ا ل ا س ا ن م ا يعتبر سجوده صحيح و إ ذ ا فعله متعمدا ت ب ط ل صلاته ويجب أ ن يطمئنه وينال مسجده ثقل ر أ س ه ليس فقط يطمئن و إ ن م ا ي ر ش د ويضغط براسه على ا ل أ ر ض لقول رسول الله تعالى تمكن ج ب ه ت ه ليس فقط ا ل م ل ا م س ة و إ ن م ا المطلوب أ ن يمكن جبهته من ا ل أ ر ض وقال الفقهاء ضابط التمكين ضابط ا لانه ن أ لو كان يتحامل شيء بحيث لو فرط تحت ب ه ذ ه قطن لانكمش وانضغط ا ل م ل ا م س ة ما تؤدي إلى الضغط. الملامسة ما تؤدي الى الملامسة الضغط فضابط التمكين ضابط نيل ا ل أ ر ض ث ق ل ا ل ر ئ س بحيث لو كان تحته قطن ل ن ض غ ط عند ذلك نقول إ ن ه ت م ك ز لو وضع كفه تحت جبهته لشعر ب س ق ل ر أ س ه و هو ما ينضغط به قطن كلاهما كل قريب من ا ل آ خ ر و يجب ان يطمئن و ينال مسجده ثقل ر أ س ه و لن لا يهوي لغيره هذا س ب ي ه بما مر معنا في الركوع قلنا لو هوى لسجده التلاوه فلما وصل الى حد الركوع جعله ركوعا ما يصح ركوعه ما يصح ر ك وانما ع ه و يجب عليه ان يرجع ويركع ن م ر ة ث ا ن ي ة قائدا للركوع وهنا ايضا لو ه و ا لامر من الامور فلما وصل الى وصل سجودا الساجد يجعله ان يرجع قائما وأن يهويه بقصد السجود حتى يصح سجوده فلو سقط ل و ج ه وجب العوده الى الاعتدال ويجب ان ترتفع اسافله على اعالي ه حتى يقال انه ساجد والا فلا يصح السجود فيما لو كان اعاليه م ر ت ف ع ة على اسافله اعالي يعني جبهته وصدره فيجب أن تكون اتافله مرتفعة يعني عجزته ان تكون و ر أ س ه الى الارض اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود والنسائي وصححه ا بن حبان فلو صلى في سفينه او في ط ا ئ ر ة وكانت ا ل س ف ي ن ة م ا ئ ل ة مثلا في هذه الحاله سوف لا يتمكن من ربع اساسنه يجعل لأعادي عليه يصني اجب بالتسبة قال لحرمة ل رأسه تنخفضا أن ا ولكنه و يجب عليه إ ع ا د ة و ا ذ ه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه لم يحقق فيها السجود الحقيقي وهذا عذر نادر عذر نادر وجاهد ولذلك وجب عليه الاعاده واكمله أ ك ب ل السجود أ ن يكدر لهويه الله أ ك ب ر ا ل ا ن ت ق ا ل وهذه ا ل ت ك ب ي ر ة هيئه وليست ركنا من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ولا بعضا من أ ب ع ا ظ ه ا ليس ولا تركنا بعضا فلو تركها ساهيا أ و عامدا ما يسجد للسهو ولو سجد للسهو ت ب ط ل صلاته فلا يرفع يديه لسجوده, لسجوده لانه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه رفع يديه ل ت ج و د ه و إ ن م ا رفع يديه لركوعه ولرفعه من الركوع ولقيامه إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة و أ ك م ل ه ي ك ذ ر لهويه بلا رفع ب ليديه ا رفع ل ل أ ن ه لم يؤثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ويضع ركبتيه ثم يديه أ ي كفيه يضع أ و ل ر ق ب ت ي ن وبعد ذلك يضع كفيه للاتباع س كما رواه أ ب و داود وغيره وحسنه ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله ثم يضع جبهته و أ ن ف ه مكشوفا اتباعا س للنبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا فيما رواه أ ب و داود فلو خالف التركيب ب أ ن وضع يديه أ و ل ا ثم وضع ركبتيه او اقتصر على جفه ولم يضع انفه ف ي ك ل ه له ذلك يكون قد ارتكب المكروه والفرق ما بين المكروه و ب ي ن المباح اما لا م ب ح لا يثاب على فعله ولا على تركه ل ا ت ج ر د من ا ل ن ي ة واما المكروه فيثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمندوب على العكس من ذلك يثاب على فعله ولا يعاقب على ويقول ل ا ع ا ب على تركيجه ي ق و سبحان ربي ا ل أ ع ل ى ث ل ا ث ة لما مر معنا في الحديث السابق عندما تكلمنا عن الركوع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما ن ز ل ا ل ت س ب ع باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما ن ز ل ا ل ت س ب ع اسم ربك ت ع ا ل ى قال اجعلوها في سجودكم رواه أ ب و داود وابن حبان والحاكم وصححاه وابن حبان والحاكم ويزيد المنفرد كما م ر م ا ن ا في الركوع بعض ا ل أ ي ة ا د كل أ ج ع ي ة ا ل م و ر ة ا ل و ا بالسجود د و م ن ه اللهم ا لك ت ج د ت وبك امنت ولك أ س ل م ت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين رواه مسلم ويستحب ايضا في السجود ان يقول سبوح ق د و س رب ا ل م ل ا ئ ك ة والروح ويسن للمنفرد والامام الذي ي أ م قوما محصورين قد رضوا بالتطوير يسن له ان يدعو من ا ر مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف أ ك ش ر و ا فيه من الدعاء وقد ثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله و أ و ل ه واخره وعلانيته وسره اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من سخطك و بعفوك من عقوبتك و أ ع و ذ بك منك لا أ س ت ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك وله أ ن يدعو بما شاء و ا ل أ ف ض ل أ ن يدعو ب أ م و ر دينه دون أ م و ر دنياه ولو دعا ايضا ب أ م و ر دنياه لكان ذلك زائغا وجائزا والله سبحانه وتعالى قريب من عبده ي ت ج ي ب دعاءه إ ذ ا أ ق ل ض العبد في الدعاء والواحد منا ن إ ذ ا دعا لا يجعل دعاءه ا ن ت ح ا ن ا لله تعالى أ ل يستجيب الله له أ م لا يستجيب ل أ ن ه اذا عمل هذا فقد سر الدعاء وربما لا ولا يستجاب له دعاءه ل أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن ليس بموقن بالاجابه ة يستجيب ا ل ل تعالى عند عبده عبده لنا والله خيرا حسن ظن فيظن به به عبده خيرا. ليظن العبد بربه انه يستجيب له د ع ا ء ف ا ل ي د ع و وهو موقن ب أ ن الله سيستجيب دعاءه و ك أ ن ا ل أ م ر بيده لكن ش ر أ ن يقدم بين يدي الدعاء متطلبات الدعاء دعاء له متطلبات أ ن يحسن ا ل إ ن س ا ن عمله و أ ن يخلص نيته و أ ن يترك أ ك ل الحرام و أ ن يترك ا ل معاملات الحرام أ م ا أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مطعمه من الحرام وملبسه من الحرام ومشربه من الحرام و ي ر ق ع يديه إ ل ى السماء ويقول الله الله ل ن ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قل ل يستجاب له كيف يستجاب له دعاءه ا ل ج ر و ط قبل الخروج بايام أ ي م أ ه ل إ ان م ب أ يتوبوا ص و م ا قبل سنة إ ل ى الله تعالى و أ ن يخرجوا من المظالم هذه كلها مقدمات ا س ت ج ا ب ة الدعاء اما ان الانسان الكيس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والتحمق م ن تعفى نفسه و ه و ا ه ا وتمنى على الله ا ل ا م ا ن هذا شيء يعني بالعكس ربما تكون ن ت ي ج ة الدعاء عسيله اذا كان الانسان يعطي الله تعالى انا اللي واقام النار وبعد ذلك ي س أ ل الله تعالى رحمه نحن ما ن ح ج ر و على الله الله تعالى ل هو يرحمه ولكن الله تعالى وشرعنا لان الله عز وجل علمنا آ د ا ب الدعاء الدعاء ه ولذلك آداب و ا ل يوم الناس يدعونا ولا يستجاب لهم سجد ا ل آ ل ا ف من الناس يرفعون ق فهم يوم ا ل ج م ع ة في الدعاء في عرفات ونحن نرى أ ن ا ل أ م ر في كل يوم يزداد شده على المسلمين كمرجل يجتمع في عرفات ربما يزيد عن مليونين رجل ومع ذلك إلا حكسياً. نحن ا ل آ ن نرى أ ن ا ل أ م و ر م ع ك و س ة كل ما دعونا شك ح ن ن ا ك ل و م الى الوراء في تخلف ا ل م ض ط ل ب دائم ومستمر ومفيه ت س ا ر ع ما هو م ا ش ي ب س ر ع ة و ا ح د ة ت س ا ر ع المعروف بالرياضيات في الثانيه وكل ثانيه فينال سرعه عشره كم ي ل و ت ر في ا ل س ا ع ة بعد تقييم ما يصير 1 ا كيلو متر بعد دقيقه يصير ب ل ى وزر في كل د ق ي ق ة تزيد ا ل س ر ع ة هذه ا ل ع ش ر ة ث ا ب ت ة وكل د ق ي ق ة تزيد التسارع المعروف في الرياضيات هكذا حال المسلمين تسارع لكن نحو الهاويه ليش كلمه الدعاء ما عجزت يجيب لان ليش معظم الذين يدعون دعائهم فيه دخل فيه د خ ل ل أ ن حياتهم ليست م د ي م ة و ل أ ن سلوكهم في طريق الله ليس سويا وليس مستقيما اليوم الدين في كثير من الحالات صارت ظ ا ه ر ة تظاهر عند زعم الله أ ن الدين كم ا ق ب ض ة إ ذ ا ط ر ع ت إ ن س ا ن نفسه بلون من ا ل أ ل و ا ن ي أ خ ذ حكم اللون وعند زعمهم انهم اذا قبضوا انفسهم بسباق الدين وضعوا لحيه لراسه عمه الفاره المستقمه ي لا لم ي ح د قال هذا الكلام ابدا والمراه اذا ن ب س ت وضعت على ر أ س ه ا حجاب قطعه ن ي ليس صارت بستولة ذ ا ا ل ق م من ا ل م ت د ي ي ن ن نراهم ب ع ي و ن ن ا ونسال الله ا ل س ل ا م لنا ولهم وان يغفر لنا ولهم و أ ن يهدينا واياهم يرتكبون كثير من المحرمات اليوم كثير من المتدينين ا ل جمهور المتدينين ي يرصن في المساجد المساجد في خاضي يا رابي ن ما المساجد المساجد صلاة الفجر صلاة الفجر تجألوا الله تعالى بالدعاء على يا رابي أحد لا آل إلى على ل ل كثرة عوج س أحد يغرنك ك كثره الملتحين كثره المتدين هذه ظ ا ه ر ة جوفاء ولذلك اعداؤنا م ع ع ر د ت الاحساب نهائيا بتتالف من هو المتدين الحقيقي من غ ي ر ه من الصادق من المنافقين ه ب الى مسجد في ص ل ا ة الفجر وانظر من الذين يصلون الفجر في المسجد سوف تعد من ا ل م ئ ة واحده والباقي نائم ما يعرف الصلاه المسجد ص ل ا ة الفجر فالدين ليس ظ ا ه ر ة يا ج م ا ع ة ما هو صباغ نصبغ به أ ن ف س ن ا لو كان صباغا كانوا الكفار صبغوا به انفسهم لكنه ليس صباغا ولذلك يوم صار هذا مفهوم وقام في بيوتكن بالفعل كما نريد و المحاكمه اما المتدينه مليون ر نوع شارع مدروس م د ي ن ه هل ح ق ي ق ة ولا ا ج ع ا ء ولا اختراع ح ق ي ق ة شوارعنا م م ت ل ئ ة بالمتدينه ليلا ل ن ه ا ر من الصبح ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة ل ن ه ي ه الدوام في ا ل ج ا م ع ة مدروس الشوارع و ل ن ه ي ه الدوام في الدوائر هذا وقرنا الخارج مدين بيوتكم في بيوت يعني في、الخارج. و ز ي ا د ذاك حط الحجاب العقمان شلون وثوبها اجمل ثياب لمستها وعن دعمها ا ن ولذلك لما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى يكون في هذه ا م ة خ س ر ومسرا و ل ج م قالت س ي د ة عائشه الاهلكوا فينا الصالحون يا رسول الله قال نعم م لتأمرن بالمعروف المنكر بذا الحبث او الله كثر ك ر ولتنهون ليسلطن عن ج تعالى ما هي الا تعب ا وكان اعظم يصر بحرز و يجعلها م ن ش و ر ة و م ض م و م ة م ت ج ه ة الى ا ل ق ب ل ة و ينشر اصابعه م ض م و م ه ل ل ق ب ل ة و يفرق ر ب ت ي ه ما يزرق ر ب ت ي ه ا ل و ا ح د ة ب الاخرى و يرفع بطنه عن ف خ ي ه ي ج ا ما ب بين ن ط ه و ب يباعد ن فخذيه. ي و م ن ف ت ي ه عن ج ن ب ه وهذا كله في الركول و السجود في الرجل بعلاج ا ل م ر أ ة و أ م ا ا ل م ر أ ة ف إ ن ه ا تضم ب ط ه ا الى فخذيها وتضم مرققيها إ ل ى جنبيها من أجل ف ت ر اجل ر فترها المرأة وهذا في فترها الرجل طلبنا يتحاجى وطلبنا المرأة بعضها الخنثة إلى أجل فكذلك يعني منه من أن تضم الخنثة بأسوأ دائما يعمل معه ب أ س من ا ل ت م ا ل ا ت ف ا ل ا ح ت م ا ل أ ن يكون انثى المشكل يندب له أ ن يضم بعضه إ ل ى بعض الركن الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنه مثل الاعتدال من الركوع ويجب أ ل ا يقصد برفعه غيره يرفع ر أ س ه من السجود قاصدا الانتهاء من السجود و ا ل ا ن ت ق ا د الى الركن الثاني وهو الجلوس بين ا ل س ج د ت ي ن وهو ركن مستقل فلو رفع ر أ س ه فزعا من ح ق ر ب او ثعبان او اي شيء اخر فانه يجب عليه ان يرجع ويضع جبهته على الارض ويرفع من جديد قاصدا الاتقال الى الركن الثاني وهو الجلوس بين ا ل س ج د ت ي ن ولا يطيله مثل الاعتدال قلنا الاعتدال ا ل الركوع ركن قصير فلو اطاله عامدا تبطل صلاته وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن قصير فلو اطاله متعمدا بطلت صلاته استثنين من الركوع من اطاله الاعتدال من الركوع حاله ي و القنوط في الركعه الثانيه في صلاه الفجر وفي النصف الثاني من شهر رمضان والدعاء ا ل ق ن و ط لحاله النوازل وهنا ما ورد عندنا شيء مثل ا ل ق ن و ط و إ ن م ا في عندنا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني والا يطوله مثل الاعتدال و أ ك م ل ه يكبر ق ذ ا ك م ل الجلوس بعض ي ك ب رافعا ر ر أ س ه ويجلس مفترشا ب أ ن يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى م ع ت ب د ا على بطون أ ص ا ب ع ه حتى تكون انا ع ن د ي ن شيء بالنسبه للسجود لو سدد ا ل إ ن س ا ن بالنسبه لاصابع الرجلين م ن يجب كشفها لا هي ولا الكس و ل ر ب ة بل يقرا كشف ا ل ر ك ب ة ل أ ن ه قد يقضي لكشف الى و ر ة الربة للصلاة. الربة يندبوا اعتذرها. كشف ا يندبوا العوره ك ن ه سجد المبطل أ ض ع بأن ب يضع و ا للصلاه ذ ب ل فلو وضع اصابع ب ع ه وهكذا الرزين ما يصح سجوده ما يصحه سجوده ل أ ن ن ا امرنا نري الصرافة عليه بحديث ببطول الاصابع ويحصل هذا ليس من الضروري ان نضع جميع البطون لو وضع جبهام بطن جبهام كافي فلو وضع اصابعه بهذا الشكل, الزجج وضع الشكل ما يصح سجوده ما يصح سجوده على راي دماغ ا ل ن و ن المكتابه في المذهب ما يصح ج و د هذا ه امر يجب ان يتنبه له معظم الناس و ي خ ل و ن به لو سجد هكذا وضع رؤوسه المسافه ايضا ص ح ي م ا يصح يجب ان يضع بطون اصابع قدميه على الارض البطون فلو وضع الظهور او وضع حرف ا ل ا ب ع على الارض ما يصح سجوده ا ل آ ن ب ا ل ن س ب ة للجلوس ما بين ا ل س ج د ت ي ن يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى كما لو كان ساجدا ب أ ن يجعل بطون أ ص ا ب ع ه ا ل أ ر ض إ ب ه ا م م ت ج ه إ ل ى القبله وبطول ب ل ا ا أ ص ي هذه هيئه مندوبه ة ا ل ي التي عليه غيريالية ئ ة المفضلة الله الله النوجة كان فعلن رسول صلى وسلم لكن على تربع لا لك في هذا ما في مانع م ل ه جائز ولكنه ترك المندوب ترك الافضل و ا ل أ ك م ل وهو الافتراج ب أ ن يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى و ي ج د س مفترسا واضعا يديه قريبا من ركبتيه ب بأن ت ي يضع يديه ه ذ ا ق ر ي ا من ر ب لا يضعها في ظ ا ه ر ة الفقير ولا يضع ي د و أ ص ا ب ع ه م ن ح ذ ر ه على ل ك ب ت ه كما لو كان راكعا لا وانما يضع اصابعه قريبه من ل ك ب ت ه ويضم أ ص ا ب ع ه ويوجهها إ ل ى ا ل ق ب ل ة وينجر أ ص ا ب ع ه قائلا رب اغفرني وارحمني وارفعني وارزقني وعافني ه د ن ي و للاتباع هذا الحديث ملفظ روى بعضه أ ب و داود وروى باقيه ابن ماجه يعني جمع من روايه ر و ا ي ة ابي داود و ر و ا ي ة ابن ماجه ولا مانع من ذلك ثم يسجد ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة ك ا ل س ج د ة الاولى, الأولى ويسمو له ان يجلس ج ل س ة خ ف ي ف ة بعد ان ينتهي من ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة ف ي ق و م ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يعني ما بين ما ا لا أ و و ل ى ل الثالث والرابعة بين الثانية والثالث ث ا وما ن بين بين ي ة ب جلوس ف ي وبين و الالرابعة الثالث الثالثة م ا ل في جروس ق ان ي دبلا ف يجلس كل ركعتين لا جلوس فيهما ي أن ج ل س ة خ ف ي ف ة بعد ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ن ي في كل ر ك ع ة يقوم عنها ولا يجلس فيها للتشهد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه كان يجلس ج ل س ة خ ف ي ف ة ما بين كل ركعتين لا جلوس فيهما عند القيام من ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة وعند القيام من ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة من ا ل ث ا ل ث ة على ما رواه ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى فيندم له أ ن يجلس ج ل س ة خ ف ي ف ة بعد ا ل س ج د ه ا ل ث ا ن ي ة في كل ر ك ع ة يقوم عنها وليس فيها جلوس التجهد ي سيدنا عشر سنتكلم عنه على وعلى شاء الله بالدرس سنتكلم وسلم إن الله القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما محمد وصحبه、وسلم.